قضى دمعي من عيوني ابي من عينك ابكي قضى دمعي من عيوني ابي من عينك ابكي قضى دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك أبنثر من وراء عيوني دموع عيون ترحالك تعب تهرب من الأشياء البسيطة من تفاصيلك تعب تسأل زوايانا عن أول وآخر أحوالك تروح تروح وقلت حطروحي على كفي وناديلك نزعت العمر من شفت الغلاب الروح نادالك ربك قول وش سو الفراق بوجه منديلك تسيل الوان طيفي فيه لا من نلبك حبيبي حبيبي لا يبكيك الفراق ولا يهدحيلك أخاف الدمع من عينك يجفف صورتي ببالك تعال تعال احتاج أسولفلك عن الأيام وشكيلك وفض غيم الحزن وانتر حنين الشوق بقبالك تعالوا حط في قلبي هموم الفرق واشيلك لأن القلب ما هو قلب إذا في نبضة ما شالك وقف دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك أخاف أبكي على طيفك وبعثر جيت وصالك وبعثر جيت وصالك يا بعد من عيوني امين العينك بكيت من, من ورا عيوني هوا عيونك ترحال ابثر من ورا عيوني هوا عيونك ترحال تعب تهرب من الأشيال البسيطة من تفاصيلك تعب تسأل زوايانا عن أول وأخر أحوالك تعب تهرب من الأشيال البسيطة من تفاصيلك تعب تسأل زوايانا عن أول وأخر أحوالك بكي لك هبانثر من وراء عيوني دموع عيوني بترحالك هبانثر من وراء عيوني دموع تعال احتاج اسولف عن الايام واشكي لك غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك تعال احتاج اسولف عن الأيام وشكيلك وفض غيم الحزن وانثر حنين الشوق بقبالك يا ضا دمعي من عيوني أبي من عينك أبكيلك أبانثر من ورائك تنثر من هو عيوني تعالوا حط في قلبي هموم الفرق واشيلك لأن القلب ما هو قلب إذا في نبضة ما شالك تعالوا حط في قلبي هموم الفرق واشيلك لأن القلب ما هو قلب إذا في نبضة ما شالك يضا دمعي من عيوني أبي من عينك أبكي لك أبنثر من وراء عيوني ثم هو عيون ترحالك أبنثر من وراء La la la la